بسم الله الرحمن الرحيم حمي تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذال لا اله الا الله اليه المصير ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت وبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم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 تغفرون للذين آمنوا ربنا وتعت كل شيء رحمة وعلم تغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم